صلى ارايت انك على الهدى او امر بالتقوى ارايت انك لنبا تولا الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينتهل نسف عن بن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه وصيته كاذبة خاطئة فليدع نادي وهو ندع الزبانية كلا لا تطعه واستد وقترب